أحد الأزواج يقول عن زوجته إنها سيدة ضحوك تحب المزاح مع الكل بدون حدود سواء كان المازح رجلا أم سيدة ولا تتورع أن يمسك يدها أحد أو يمسك بثوبها فلا ترد ولكن للحق أعلم أنها لا تفعل شيئا يلوث العرض ونصحتها كثيرا وأردت أن أطلقها لكنها أنجبت لي خمسة أولاد وثلاث بنات فإذا طلقتها أثر ذلك على مستقبل أولادي فماذا أفعل روى أبو داود عن ابن عباس وروى الترمذي والبزار برجال ثقات أن رجلا شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أخاف أن تتبعها نفسي فقال استمتع بها والنسائي أخرج هذا الحديث من وجه آخر وقال عنه إنه مرسل وليس بثابت والإمام أحمد قال إنه منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال البوصيري إنه ضعيف وعلى فرض ثبوته اختلف في معناه وفسره ابن القيم في كتابه روضة المحبين بأنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحو واختار أحمد بن حنبل أن عيب هذه المرأة اقتصادي وليس خلقيا يتصل بالشرف أي أنها تقضي أو تعطي من يطلب منها احسانا ولا ترد احدا يلتمس منها ذلك وهذا يؤثر على الحالة الاقتصاديه للزوج ولما علم الرسول أنه يحبها أمر بإنساكها فربما تميل إليها نفسه بالمعصية ان طلقها وإذا كان عيبها خلقيا كما فسره ابذ القيم وغيره فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها وهو الذي ذم الديوث الذي يقر السوء على أهله قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطلاقها ولما وجد تعلقه بها أمره بإمساكها من أجل تربية الأولاد أو عدم الصبر على الاتصال بها إن طلقها لكن ذلك كله يتنافى مع الشرف الذي أمر الرسول بحمايته وقيل إن طبعها هو ذلك لكن لم يقع منها شيء يلوث العرض فالرسول لا يقر الفاحشة ولعل هذا التفسير يكون أقرب والحالة الواردة في السؤال يقرر أنها لا تفعل شيئا يلوث العرب وما دام عند السائل أولاد يخشى عليهم إن طلقها فليمسكها وليكرر نصحها بالاتزان مع مراقبة سلوكها فهي مسؤولة منه وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من السائل لو فسر بذلك لا ضرر فيه فقد قال علي وابن مسعود إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو اهدى وأتقى كما ذكره ابن كثير في تفسير سورة النور والله أعلم